بوك تو شاست إن شاست ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد yas moj ana ja, al khas bi ana bi ne najdem svojega ključa ana la ajid miftahi ana la ajid miftahi ne najdem svoje vozovnice لا اجد تذكره سفري انا لا اجد تذكره سفري تي توي الخاص بك هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك؟ سي ناشو هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكره سفرك؟ الخاص به هو ها الخاص به هل تعرف أين ključ هل تعرف ayna miftaahu Hal ta'raf ayna miftaahu Alivish kje nego vozovnica Hal ta'rifu она гين هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها ني قد نقودها قد ضاعت نقودها ان ني وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت أيضاً, ايضا بطاقتها الائتمانيه مي ناش نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا ناش ديديك يي بولان جدونا مريض جدنا مريض ناشا بابيتسا يي جدتنا, جدتنا بعافيه في واش انتم كن. الخاص بكم بكن انتم انتن كم كن. كن الخاص بكم بكن اتراسي كي يوش آتي اين ابوكم يا اطفال اين ابوكم يا اطفال اتراسي كي يواشا مامي أين أمكم يا أطفال أين أمكم يا أطفال